Ik denk en De شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسم ودى مرتبى فلا لهو عن سيره ولا in tagha dus <تصف> de بنور door جمال houding en de aanwezigheid in بنور onthouden en dus de levens ربي أيا غافرا رجوتك عفوا ولا لي سوا ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صوف من آتا فتلك سجايا لقلب سليم Ils allah, domen te عمال الوجود بذكر الإله وتصفى الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلو سعد إلى منتهى